إذا صوت الإيمان إذا من القلب تقدم لكم الحمد لله الذي تواضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي دن كل شيء لعزته الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته الحمد لله عدد ما أحصى كتابه الحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عددنا في السماوات والأرض وأما إبدال دعاة السوء بدعاة الخير فالجلوس مع الصالحين وغشيان حلق الذكر التي لا يشقى بهم جديد زيارة الصالحين والأنس بالصالحين وحب الصالحين خير من في الدنيا والآخر والله هم القوم ونعم القوم ما جلت إنسان مع رجل صالح إلا وجد منه الخير لا يدعوه إلا لصلاح دينه ودنياه وآخره وأما قرين السوء فعلى العكس فهو الذي يدعو إلى محارب الله ولو سأل الإنسان نفسه عن أي معصية فعلها وجد وراها داع السوء ووجد وراها, وراها شيطان الإنس الذي حذف إليها وسهل في الوصول إليها فيستدل الإنسان الأشرار بالأخيار ويقول للأخيار أريد أجلس معكم أريد الإنس بكم يزورهم ويجلس معهم ولذلك ورد أن الرجل يأتي إلى مجلس من مجالس الذكر فيجلس مع الصالحين جلسة واحدة قد تكون هذه الجلسة سدف في نجاتك من النار ورد في الحديث عن نبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أنزل أهل الجنة في الجنة وتمتعوا بما فيه من النعيم قالوا يا ربنا كيف نتنعم في الجنة وإخواننا يعدبون إخوانهم من؟ أناس كانوا معهم ولكن كانت عندهم سيئات مثلا رجل كان مع الصالحين ولكن عنده سيئات يشرد الخم يزني أو يفعل أي شيء من المحرمات صلى الله عليه وسلم فاشاء الله لما جاء في يوم القيامة ما تعد من هذه الأشياء فيدخل النار فإذا دخل ذلك الرجل الصالح الذي جلس معه الجنة يقول يا رب كيف أتنعم في نعيم الجنة وأخي وعته فيأذن الله عز وجل بالشفاة يقول ابن أصلاه سلم فلا يزال الرجل يسفع حتى يسفع لرجل الذي يجلس معه لحظة واحدة في ذكر الله عز وجل لحظة واحدة في ذكر الله عز وجل توجب للإنسان الشفاة فهذه من خيرات الجلوس مع الصالحين ومن خيرات الجلوس مع الصالحين أن قلوب تنشرح والصدور تنشرح وتطمئن بذكر الله عز وجل ولذلك تجد الإنسان إذا جلس مع الصالحين يقوم ونفسه معلق بالسماء معلق بطاعة الله يريد أن يفعل أي خير يقرب من الله والله ما جلس الإنسان مع صالح موفق إلا دله على الله وهذا والله هو الصديق الذي تقوم من عنده وحالك أصلح من حالك إذ جلس بعض الناس مبارك إذا جلست معه تقوم من عنده وقلبك معلق بالله وقلبك وفؤادك وروحك تريد رضوان الله ما تريد إلا شيء يدلك على الله وبعض الناس إذا جلست معه تريد فقط خصمهم خصال خير تقربك إلى الله ومجلس واحد من الله عز وجل قد يجعل الإنسان يغير حياته كلها إذا صدق لعبوديته الله وتأثر بما يقال له من أوامر الله والنماء فالمقصود أن الجلوس مع الصالحين يعتبر من اهم الاشياء التي تدلل الانسان ان ربنا يا علاني الذين اكرطوا على ان لا تقنطوا من رحمه الله كل يا علاني الذين اكرطوا على ان لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا غفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلمون منه قبل ان ياتيكم العذاب من اقوم لي اي فَيَكُونُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تَنصُرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ قَبْلُ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ, من أن بغتة بغتة صوت الإمام داءوا من القلب